ما يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصمون كيف يزكون كيف يحجون كيف يمرون بالمعروف ويهنى منكر كيف يعلمون أولادهم كيف يتعاونون مع أهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليه يتعلمون يقول النبي مكاين عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله أوله وآخره ظاهره وباطنه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم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 في درس من دروس الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وفي الدرس الخامس من دروس العقيدة وبادئ ذي بدء أعتذر لكم عن التأخر في المحاضرتين الماضيتين نظرا لانشغال بوفاة ابني عبد المجيد رحمه الله ورفع درجته في المهديين ورحم الله صاحبه سليمان الباهري وجميع أمواتي المسلمين ثم أشكر لزميلي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الغفيلي قيامه بالمحاضرة الماضية نيابة عني وكذا فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان العيد وكذا أشكر جميع الأبناء الطلاب الذين أرسلوا تعازيهم عبر مواقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وهو الموت أيها الأبناء آية من آيات الله الدالة على عظمته عز وجل وعلى حكمته عز وجل في قضائه وقدره فلا معقب لحكمه ولا رد لقضائه فوهو الموت آية من آيات الله الدالة على عظمته عز وجل في شرعه وأمره ونهيه وإكرامه للمسلم حيا وميتا وهو الموت آية من آيات الله الدالة على تآلف المسلمين وتراحمهم وتعاطفهم وعلى الوفاء بينهم فهو آية من آيات الله التي تظهر عظمة هذا الدين وتظهر محاسن هذا الدين والتآلف بين المؤمنين أسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم والإخوانين المشاهدين أو المشاهدات بالتوحيد الخالص وعلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وفي صيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم لقن موتاكم لا إله إلا الله يعني من رأيتم عليه علامات الوفاة والاحتضار فلقنوه بكلمة التوحيد رجاء أن يختم له على هذه الكلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد التي من قالها خالصا من قلبه كان أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله الكريم من فضله لا إله إلا الله كلمة التوحيد التي لو وضعت في كفة والسماوات والأراضون وعامرهن في كفة مالت بهن لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة التوحيد إذا قالها المسلم بعد أن يتوضى ويسبغ الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء لا إله إلا الله كلمة التوحيد التي ينادي بها المؤذنون كل يوم خمسا وعشرين مرة من أعلى منارات المساجد في الأذان والإقامة ومن تابع المؤذن ثم قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة كما رواه مسلم كلمة التوحيد لا إله إلا الله عليها يحيى الموحد المسلم المؤمن وعليها يموت فاستكثروا أيها الأبناء وأيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات استكثروا دائما من قولي لا إله إلا الله تفلحوا ربوا أبناءكم على هذه الكلمة فهي ذكر ودعاء ودرسنا اليوم إن شاء الله سيكون عن فضل من حقق التوحيد وهو خصوص بعد عموم فتحدثنا في المحاضرة الماضية عن فضائل التوحيد عموما وعن فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله ودرس اليوم سيكون عن فضل من حقق التوحيد على جهة الكنال والتمام وفضله أنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب بفضل الله عز وجل ورحمته نسأل الله تبارك وتعالى أن يمنا علينا وعليكم وعلى إخواننا المسلمين بهذا الفضل العظيم إذن هذا هو موضوع حلقة اليوم ودرس اليوم من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب لعلنا نستذكر أدلة الفضائل في المحاضرة الماضية فذكرنا من الأدلة على فضل التوحيد في محاضرة سابقة قول الله تبارك وتعالى في صورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي أنهم ماذا حققوا التوحيد وسلموا من ضده وهو الشرك أيضا ذكرنا من الأدلة ما جاء في الصريحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهذا هو تحقيق التوحيد وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح من والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل والدليل الثالث ما جاء في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه الطويل وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله والدليل الرابع ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام وهو كليم الرحمن يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به وهذا يدل على أن كلمة التوحيد ذكر ودعا فينبغي مسلم أن يستكثر من هذا الذكر والدعاء قال الرب قل يا موسى لا إله إلا الله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 رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أي في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة هذه أيها الأبناء جملة الأدلة التي ذكرناها في فضائر التوحيد في المحاضرة الماضية نستخلص من هذه الأدلة أولا أن التوحيد الخالص يثمر الأمن التام في الدنيا وفي الآخرة يحقق للفرد والمجتمع والدول استثباب الأمن فمن أن أراد الطمأنينة والأمن في نفسه وفي مجتمعه وفي أمته ودولته فليحقق التوحيد وكذلك هو سبب الأمن في الآخرة الأمن بجميع صوره وأشكاله سواء النفس أو البدن أو الفكر وجميع صور الأمن بتمام التوحيد يستكمل العبد الأمن التام وبنقصانه ينقص الأمن وبعدمه يزول من فضائل التوحيد كما دلت عليه الأدلة السابقة أنه يثمر لصاحبه الاهتداء التام الكامل في الدنيا وفي الآخرة والمسلم لاحظ في كل ركعة ماذا يقول اهدنا الصراط المستقيم فالتوحيد سبب الهداية والاهتداء بكماله يكمل الاهتداء وبنقصانه ينقص الاهتداء من مات على التوحيد الخالص دخل الجنة قطعا بفضل الله ورحمته ونقول قطعا بخبر الله عز وجل وخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وهذا من جهة الوصف لا من جهة الأعيان فمن حقق التوحيد الخالص قطعنا جزما لأن الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه ومن أصدق من الله قيل فيدخلها على ما كان من العمل صالحا كان أو سيئا ما دام أن معه التوحيد فيدخل الجنة قطعا وكما تقدم في المحاضرة الماضية إما أن يدخل الجنة ابتداء في الحال أو يدخلها مآلا المهم أن الموحد مصيره الجنة بفضل الله أيضا دلت الأدلة السابقة على أن التوحيد الخالص يحرم صاحبه على النار إما تحريم دخول فلا يدخل النار ألبتة لمن جاء بالتوحيد تاما أو تحريم خلود إذا كان معه الأصل وعلى ذلك على هذا المعنى يحمل حديث إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله إما تحريم دخول ابتداء أو تحريم خلود فمن كان في قلبه من التوحيد أدنى مثقال حبة خردل من منعه من الدخول في النار منعه من الخلود منعه كما أجل في الصيحين أخرج من النار من كان في قلبه أدنى, أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان إلى أن قال أخرج من النار من قال لا إله إلا الله فنفعه التوحيد نفعه بعدم الخلود في النار كلمة التوحيد كما تقدم تميل السماوات والأراضين وعامرهن من فضائل التوحيد أنه يغفر الله به الذنوب ويكفر به السيئات ولو عظمت ولو بلغت عنان السماء فهو أعظم الحسنات التي يكفر الله بها السيئات وكما قال عز وجل إن الحسنات يذهبنا السيئات وأعظم حسنة تذهب السيئات التوحيد فمع ما رتب الله عليه من الثواب الجزيل والأجر العظيم كذلك يكفر الله به الخطايا والسيئات وهكذا الطاعات فيها هذان الأمران رفعة الدرجات وتكفير السيئات والتوحيد أعظم الحسنات أسعد الناس بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كما جاء في صحيح البخاري من فضائل التوحيد أنه يسهل العبد فعل الخيرات فإذا كمل وتم كان صاحبه أسرع الناس إلى الخير إذا ضعف ضعف إقباله على الخير وهكذا إذا تم التوحيد كان صاحبه أبعد الناس عن المنكرات والفواحش كذلك وسليه عند المصائب بإيمانه بقضاء الله وقدره إيمانه بحكمة الله عز وجل وأنه عز وجل ليس بظلام للعبيد وأنه تبارك وتعالى لا معقب الحكمة ولا رد لقضائه ما أمر به عز وجل فكله خير ومصلحة إما مصلحة محظة أو مصلحة راجحة وما نهى الله عن شيء إلا كله مفسدة إما مفسدة محظة أو راجحة فيؤمن الموحد بأن الله عز وجل حكيم حكيم في أمره حكيم في نهيه حكيم في قضائه وقدره فيسليه عند المصائب فالموحد المخلص لله في توحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من الثواب عند ربه عز وجل ويحسن الظن بربه تبارك وتعالى كذلك يهون عليه ترك المعاصر وما تهوه نفسه لما يخشى من سخط الله عز وجل وعذابه وعقابه التوحيد إذا كمل في قلب الموحد حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان التوحيد يخفب عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام فبحسب كمال التوحيد في القلب يتلقى العبد المكاره والآلام بقلب منشارح ونفس مطمئن ولهذا التوحيد من أسباب علاج كثير من الأمراض النفسية والقلق والخوف وكذلك التوحيد سبب لانشراح الصدر والنفس فهو أعظم سبب لسعادة العبد التوحيد من فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم ومن خوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم وهذا هو العز الحقيقي العز الحقيقي أن يكون رجاء الإنسان بالله وطمعه بالله لا يعلق نفسه بالمخلوقين الضعفاء والشرف أن يكون العبد معلق رجاءه بالله عز وجل وطمعه بالله عز وجل فيكون مع الله متعبدا لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه والسر ذلك هو التوحيد هذه الحقيقة جملة مختصرة وإلا فضائل التوحيد كثيرة جدا تكتب فيها المجلدات بعد هذه الفضائل سنذكر موضوع محاضرة اليوم وهو خصوص بعد عموم فنقول بأن من أعظم فضائل التوحيد أن من حققه على جهة الكمال والتمام دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب نسأل الله الكريم من فضله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وإخواننا المشاهدين والمشاهدات ممن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وذلك بفضل الله عز وجل ورحمته لا يحاسب ولا يعذب لا في القبر ولا في المحشر ولا في النار وهذا الفضل العظيم لمن حقق التوحيد على جهة الكمال والتمام يدل عليه ما جاء في الصيحين من حديث حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبيد من كبار التابعين رحمه الله من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما يقولوا كنت, كنت عنده أي في مجلس فقال سعيد بن جبير العالم الجليل التابعي الكبير أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة يعني سقط البارحة في الليل قال حسين قلت أنا أي شهدته في آخر الليل ثم استدرك وهذا أيضا فيه لفته لحرص السلف على سلامة التوحيد والمعتقد ثم قال حسين اما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت لماذا قال هذا القول؟ نعم الشيخ ممكن تأخذ اللاقة بارك الله بك لماذا قال حسين؟ هذا جوابا على سؤال سعيد بن جبير الورع حتى يعني آه آه لا, لا, لا, لا, لا يتهم بالرياء بأنه شاهد, شاهد الكوكب الذي سقط البارحة في آخر الليل يفهم منه أنه كان ماذا قائماً, كان يصلي قائما يصلي فهذا فيه احتراز السلف وحرصهم في البعد عن الرياء وهذا فيه أيضا تحقيق ماذا حقيقة التوحيد, التوحيد بأن الإنسان يبتعد عن المرآة سواء بالتصريح أو بالتلميح لأن من الناس أحيانا من لا يرأي تصريحا لكنه يرأي ماذا؟ تلميحا فقال حسين أما إني لم أكن في الصلاة يعني لا تفهمون أني لما رأيت الكوكب الذي ساقط أني كنت أصلي والغالب أن من كان مستيقظا آخر الليل خاصة في ذاك الصدر أنه كان يصلي لكن ما الذي جعله لم ينم أنه ماذا لدغ لدغته حية أو عقرب من ذوات السموم فقال سعيد فماذا صناعت لما قال لدغت قال حسين ارتقيت والرقية من أنفع العلاج لذوات السموم قال ارتقيت قال سعيد فما حملك على ذلك يعني ما الذي حملك على أنك ماذا طلبت الرقية قال قلت حديث حدثناه الشعبي يعني هذا الذي جعله ماذا يطلب الرقية قال وما حدثكم الشعبي وهذه فيها نوع من المدارسة أو لا فمجالس السلف هي مجالس علم حتى لو كانت في سؤالة عن أحداث وأخبار وهكذا ينبغي لطالب العلم في المجالس أي خبر يأتي يحاول أن يفيد الناس في الموقف الشرعي قال وما حدثكم الشعبي قال قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى يعني لا رقية أنفع فالرقية أنفع ما تكون في الإصابة بالعين أو الحمى يعني ذوات السمو لدغ الحيات أو العقارب قال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ما الفائدة التي تستفيده يا طالب العلم؟ نعم قال سعيد لحصين قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ما الفائدة التي تستفيده يا طلاب العلم؟ نعم العمل بما تعلمه أحسنت العمل بالدليل بالدليل بما تعلمه نعم وثم أيضا جانب اخر بالنسبة لك الإنسان إذا عمل بالدليل هل تلومه هل تثرب عليه لا أبدا لماذا لأنه ماذا لأنه معه الدليل قد عمل, قد عمل به مع, مع أن سعيد يفهم منه أنه خلاف هذا الرأي لكنه ماذا أقره وأثنى عليه فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سنعه يعني اعتمد ماذا على الدليل وهذا فيه أيضا الأدب بين طلاب العلم الأدب في مسائل في الخلاف وما يتعلق بالأولويات والفضائل ثم قال سعيد مستدركا ولكن يعني ما هو أفضل من هذا ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما وهل يدرك على أن سعيد من تلامذة من؟ ابن عباس ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمَمْ هذا العرض يُحتمل أن يكون في الإسراء ويحتمل أن يكون في المنام ورؤية الأنبياء حق رؤية الأنبياء حق قال عرضة علي الأمم فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ومعه الْرَهْطِ وَالنَّبِيَّ ومعه الرجل وَالْرَجُلَان والرهط ما بين الثلاثة للتسعة فقط النبي يأتي يوم القيامة والذين استجابوا له من أمته عدد قليل بل النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان ما الفائدة التي تستفيدها يا طالب العلم في دعوتك نعم فرأيت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد نعم يستفاد منه أن يعني لا يقتر الإنسان بالكثرة وأن التباع الحق التباع الحق قد يكونون قليلين وأيضا لا يأس لا يأس أيضا من دعوتي يعني لا يأس الداعية يعني يقول أني دعوت في بلدي دعوت ما استجاب لي إلا القليل يقول لا تثري بعلك النبي وهو النبي يأتي ومعه رجل ومعه رجلان ومعه رهض بل يأتي النبي ولسه ما هل يلام لماذا, لماذا هل يقال أنه قصر في دعوته لماذا لأن الهداية لست بيدك الهداية بيد الله فلا تيأس أيها الداعية ويطالب العلم إذا بدلت العلم ولم يستجب لعك أحد فإن الله عز وجل ما كتب القبول لكل أحد والهداية بيد الله إنك لا تهدي من أحبابك ولكن الله يهدي من يشاء ثم قال إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فيه من الفوائد ماذا؟ فضيلة موسى وقومه الذين استجابوا له به دليل على فضل موسى كلمة الرحمن وعلى كثرة من اتبع موسى لكن أفضل من ذلك قال ولكن قيل له ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدد هذا يدل على أن هذه الأمة أفضل من أمة موسى من جهتين أو من جهة الكم والكيف أو لا من جهة الكم أنهم ماذا سواد عظيم قد سد الأفق هذا من جهة الكم ومن جهة الكيف فضل هذه الأمة من جهة الكيفية معهم سبعون ألف يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب هل العدد هنا له مفهوم ومحدد أو لا مفهوم له بمعنى هل الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فقط سبعون ألف هذا من باب التكثير الصواب إن شاء الله أنه من باب التكثير ولهذا جاء في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف في بعضها مع كل ألف سبعون ألف وفي بعضها مع كل واحد سبعون ألف لكن فيها ضعف وإنما العبرة هنا بالوصل ولهذا من أهل العلم من قالوا بأن العدد هنا لا مفهوم له وإنما هو من باب التكثير وفضل الله واسعه فهذا هو الشاهد في الحديث أن هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ما السري الحديث الآن هو إلى هنا من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب هذا الفضل شد انتباه الصحابة الرضي عنهم فماذا فأخذوا يبحثون في هذا الفضل العظيم وهذا من البحث الجائس البحث في مثل هذه المسائل فيما دل عليه الدليل جائس فقال نهض النبي صلى الله عليه وسلم ولحظ هذا فيه فائدة من فوائد التعليم أو لا بل اسلوب من اساليب التعليم ما هو ما الفائدة التي تفوق ما توصل اليه المختصون في طرق التدريس في هذا العصر نعم ايش البائده جعلهم مشتق مشتاقين الى الى نعم التحفيز, التحفيز. نعم. نعم فجعلهم يبحثون, يبحثون. نعم. فهنا شد انتباهه فخانه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله فخاض الناس في اولائك ولماذا خاضوا لماذا خاضوا في البحث بحرصهم ماذا على الخير لان الصحابه كانوا احرص الناس على الخير طيب لما يبحثون هل لأجل المعرفة أو لأجل العمل لأجل العمل لأجل العمل والاقتداء فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا احتمال قال بعضهم لعل هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب هم الصحابة رضي الله عنهم وقال آخرون لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء لكن كلها ماذا؟ اجتهاد واستنباط فخرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظوا حسن التعلم لأن هذه اجتهادات أو لا فخرج عليهم النساء صلى الله عليه وسلم فأخبروه أي ببحثهم في من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فوصفهم النساء صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات العربعة قالهم الذين لا يسترقون هم الذين لا يسترقون ولا يكتوؤون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون لا يسترقون ما الفرق بين الرقية وبين الاسترقاء لم يقل لا يرقون وإنما قال لا يسترقون إيش الفرق بينهما نعم, نعم الرقية هو الذي لا يفعلونه هنا هل الرقية على أنفسهم وغيرهم أو الطلب طلب الرقية الطلب. نعم. لماذا طلب الرقية مكروه لماذا هؤلاء السبعون ألف لا يطلبون الرقية من أحد لعذم توكلهم على الله عز وجل نعم و... و... و... توكلهم, توكلهم وتعلق قلوبهم بالله فلا يطلبون الرقية من أحد من أهل علم من قال هذا فيمن يخاف المرض يطلب من الناس الرقية وأما إذا كان هو مريض فيرى الرخص له ومنهم من يرى لا يطلب لماذا؟ لأنه يتعلق بسبب غير قطع بخلاف مثلا انذهابك للطبيب أو نحو ذلك هذا سبب حسي أما كون فلان رقيته مؤثرة والآخر غير مؤثرة فلكمال تعلق قلوبهم بالله لا يطلبون من أحد أن يرقيهم أما إذا أنت رقيت نفسك أو رقيت على ابنائك وأهل بيتك أو زرت مريضا فتبرعت ورقيت عليه فهذا إحسان منك وإنما خلاف الأولى هو ماذا؟ أن تطلب الرقية ولهذا ينبغي للزائر للمريض أن لا يلجئه لطلب الرقية إذا كان طالب علم ويحسن الرقية وزار مريضا فينبغي له أن لا يلجئه لطلب الرقة بل هو ماذا يبادر من باب الإحسان ونفع المريض وهذا الحقيقة أنفع ما يقدمه الزائر للمريض إذا كان يحسن الرقية ويحسن القراءة أن يبادر هو بالرقية والقراءة عليها المهم أن هؤلاء لكمال تعلق قلوبهم بالله لا يسترق لأن قلوبهم قد تعلقت بالله عز وجل ولا يكتوون والكي جائز الكي جائز لكن تركه أفضل تركه أفضل فهؤلاء أيضا لا يكتوون لكمال تعلق قلوبهم بالله تبارك وتعالى ولا يتطيروا والتطير سيأتي إن شاء الله بصفه في أبواب قادمة والمقصود هو التشاؤم سواء كان بالأزمنة أو بالأمكنة أو بالأشخاص فأيضا هم لا لا يتشاؤمون لكمال تعلق قلوبهم بالله وإيمانا بقضاء الله وقدره ثم ختم هذه الصفات بالتوكل على الله وعلى ربهم يتوكلون يعتمدون عليه ويثيقون به ويأخذون بالأسباب المشروعة فهذه الصفات الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب جعل الله وإياكم وإخواننا المشاهدين ومشاهدات منهم بعد ذلك قام أحد الصحابة ألهمه الله لهذا الفضل فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال النساء صلى الله عليه وسلم أنت منهم وهذا علم من أعلام النبوة فنحن نقطع بناء على هذا أن من السبعين ألف من عكاشة ومع ذلك لا نعلم فهذا من باب الشهادة بالعين للشهادة النساء صلى الله عليه وسلم فنقطع بأن من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب الصحابي الجليل عكاش بن محصن وهذا من فضائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ثم قام رجل آخر هل هو صحابي أو هو من المنافقين الله أعلم لكن نحن نأخذ الناس بظواهرهم فقام رجل آخر فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم لماذا الراوي لم يذكر اسمه لماذا لم يذكر الاسم لا حاجه ايش اسمه من الستر لماذا عليه فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم فقال النبي صلى الله التي اصبحت حكمه يتداولها الناس ماذا قال سبقك بها عكاش وهكذا يقال لكل من سبقه غيره الى الخير سبقك بها عكاش هذا الجواب من صلى الله عليه وسلم من أعظم وأروع الأجوبة كيف كيف تستنبط منه الخلق العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام نعم لم, لم, لم يعطيه جوابا يعني يجرح قلبه أو سنت وإنما يعني بأسلوب لطيف ومفهم مقنع وهكذا ينبغي للمسلم وطالب العلم والداعية في تعاونه مع الناس أن يستعمل مثل هذه الأخلاق فراعى مشاعر الناس لم يقل أن ترست منهم بل استعمل هذا الخلق العظيم الراقي الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم ولقد كان لكم في رسول الله فسوة حسنة وقد وصفه ربه تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم فأجابه بهذا الجواب الذي فيه مراعاة مشاعر الناس قال سبقك بها عكاشة هذا الحديث يدل على أن من حقق التوحيد تحقيقا كاملا له هذا الفضل العظيم وهو دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب وتحقيق التوحيد يكون بتصفيته وتخليصه وتهذيبه ويكونوا على دراجتين دراجة واجبة ودراجة مستحبة أما الدراجة الواجبة فهي تصفية التوحيد وتخليصه من جميع صور الشرك الأكبر والأصغر ومن جميع البدع والمعاصب أنواعها القولية والفعلية والاعتقادية التي تنافي التوحيد بالكلية تنافي أصل التوحيد أو تنافي كماله الواجب هذه الدرجة الواجبة بمعنى أنه يفعل كل ما أمره الله به من الواجبات ويترك كل ما نهى الله عنه من المحرمات هذه درجة واجبة أعلى منها يعني نحن ممكن نقسمها بهذا التقسيم البياني بأن تحقيق التوحيد إما يكون درجة كمال واجب أو درجة كمال مستعب أعلى منها درجة الكمال المستحب وهي درجة المقربين السابقين من أهل التوحيد وهي أن يكون في القلب شيء من التعلق أو القصد غير الله ولهذا لاحظ الذي لا يطلب الرقية قلبه ماذا؟ لا يتعلق بغير الله فالقلبه معلق بالله لا يتشاءم لا يتطير لا يقع فيه هذه الأشياء لأن قلبه ماذا؟ تعلق بالله يعني أن يكون القلب متوجها إلى الله بكليته ليس فيه التفات إلى غير الله بجم... بأي صورة كانت نطقه لله وفعله وعمله لله بل وحركة قلبه لله ولهذا عبر عنها بعض أهل العلم بأنها أي هذه الدرجة ترك ما لا بأس به حذراً مما به بأس ترك ماذا؟ ما لا بأس به مثل إيش مثل إيش تركوا ما لا بأس به نعم اللاقط مثل إيش تركوا ما لا بأس به مثل إيش مثلا أو نعم أول مرة المشتبه ولا أي أي نعم لأن الأمر المشتبه لا يقطع حكمه وهذا يسميها العلم باب الورع باب الاحتياط اتقاء الشبهات ولا لا ومن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه, استبرأ لدينه وعرضه, وعرضه ولهذا يعبرون عن هذه المرتبة بأنها ترك ما لا بأس به حذراً مما به بأس, مما به بأس سواء فيما يتعلق بأعمال القلوب أو أعمال اللسان أو أعمال الجوارة فمن حقق التوحيد على هذا الوجه يعني ترك ما لا بأس به حذراً أي من الأمور المشتبهة التي يخشى أن تكون وسيلة للمحرمات أو عش أن تكون محرمات في ذاتها من حققها فقد حقق التوهيد ألا جهة ماذا؟ الكمال والتمام فحصل له الأمن التام والاهتداد التام وهذه المرتبة التي يتنافس فيها المتنافسون وما ثم إلا عفو الله ومغفرته ورحمته وعفوه عز وجل من؟ هذه مرتبة ثالثة من أتى شيئا من المعاصي والذنوب ومات ولم يتب منها فإنه قد أخلى بماذا؟ بالمرتبة قد أخلى بالمرتبة الواجبة ومن أتى شيئا من البدع فإنه لم يحقق كذا التوحيد الواجب ولهذا نستطيع نحن أن نقسم مراتب التوحيد إلى ثلاثة أقسام كما نرتب الإيمان كذلك إلى ثلاثة مراتب بل الدين ما في حديث جبريل المشهور قسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كم مرتبة ثلاث مراتب إسلام ثم إيمان ثم إحسان المرتبة الأولى وهي أصل التوحيد التي تكون مع كل مسلم أتى بأركان الإسلام الخمسة هذه تسمى ماذا؟ أصل التوحيد تنفعه في إجراء أحكام الإسلام عليه وفي معاملته في الدنيا معاملة المسلمين وفي معاملته حال الموت معاملة أحكام موت المسلمين وتنفعه هذه الدرجة في الآخرة في ماذا؟ في عدم الخلود في عدم الخلود في النار هذه الاصل. هذه مرتبة الأصل التي مع كل مسلم أعلى منها مرتبة المقتصدين وهي درجة الكمال الواجب درجة الكمال الواجب يعني أنه فعل جميع الأوامر وترك جميع المحرمات لكن ليس عنده زيادة في النوافل والمستحبات وليس عنده حرص على ترك ماذا؟ المقروهات والمشتبهات إنما هو مسلم كل الواجبات يأتي بها وكل المحرمات يتركها أما أنه يبذل مزيد في النوافل سواء في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو في الزكاة أو في أفعال الخير الأخرى ليس عنده هذا فهو حقق المرتبة مرتبة الكمال وهذه مرتبة ماذا؟ مرتبة الإيمان المرتبة الثالثة وهي أعلى منها درجة المقربين السابقين أتوا بالواجبات وزادوا على ذلك المستحبات سواء فيما يتعلق بأعمال القلوب أو أقوال اللسان أو أعمال جوالح وتركوا المحرمات وزادوا على ذلك تركوا المكروهات والمشتبهات والتوسع في فضول المباحات التي قد تمرض القلب وقد تضعفه فالتحقيق هنا أمر زائد يعني لما نقول التحقيق يعني الذين دخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب زادوا على مرتبة الكمال الواجب إلى درجة الكمال المستحب نستطيع أن نضع هذا الرسم البياني يوضح لك مراتب التوحيد كمراتب الإسلام الأصل ثم الكمال الواجب ثم الكمال المستحب أين درجة الإسلام؟ الأصل نعم ثم درجة الإيمان ثم درجة الإحسان يدل على هذه المراتب للتوحيد والإيمان والدين وهي مراتب الدين وهي مراتب الإيمان ومراتب درجة التوحيد يدلوا عليها قول الله تبارك وتعالى في صورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا لاحظ إذن هؤلاء كلهم ممن اصطفهم يعني من المسلمين لكن المسلمين في إسلامهم وإيمانهم ليسوا سواء أو لا فمنهم ظالم لنفسه يعني أنه مقصر في بعض الواجبات مرتكب لبعض المحرمات هو نعم مسلم يصلي يصوم يزكي يحج لكنه للأسف عاق قاطع للرحم يرتكب بعض الكبائر فهو ماذا ظالم لنفسه هذه مرتبة ومنهم مقتصد يعني ماذا يفعل الواجبات فقط ويترك المحرمات فقط الصلوات الخمس فقط أما أنه يأتي النوافل القبلية والبعدية وقيام الليل وسنة الضحى وما زاد على ذلك من الأعمال وكذلك الصيام يزيد وينقص ليس عنده ذلك ومنهم سابق بالخيرات وهؤلاء هم الذين حققوا كمال التوحيد سابق ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك, ذلك هو الفضل الكبير بهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من الوحدة الأولى من المقرر والتي كان موضوعها والهدف منها بيان مفهوم التوحيد وبيان فضله وأنواعه نكون بهذا المحاضرة بحمد الله قد انتهينا من هذه الوحدة ونستطيع أن نلخص هذه الوحدة في النقاط التالية أولا لنا من خلال دراسة هذه الوحدة أهمية التوحيد وكذلك مكانة التوحيد من الدين والإيمان فمن أجله خلق الله الخلق ومن أجله أرسل الله الرسل ومن أجله أنزل الكتب وقضى الله وأمر به كذلك عرفنا مفهوم التوحيد وأنه إفراد الله او إفراد الله بما يختص به او إفراده بالروبية والألوهية والأسماء والصفات وعرفنا أنواع التوحيد والعلاقة بين هذه الأنواع ثم أيضا تعرفنا على معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأنها تعني لا معبودة بحق إلا الله وعرفنا شروطها التي لا بد منها كما أن الصلاة لها شروط والزكاة لها شروط والحج له شروط كذلك كلمة التوعيد لها شروط لا تنفع إلا إذا توفرت الشروط وعرفنا أركانها أيضا عرفنا فضل التوحيد عموما وما يكثره من الذنوب أي مع ما فيه من الأجر العظيم والثواب الجزيل أيضا يكثر له به الذنوب والخطأ ثم أخيرا حاضرة اليوم تعرفنا على فضل من حقق أمال التوحيد وأن من حقق هذه المرتبة وهذا فضل زائد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب نسأل الله الكريم من فضله لنكون بهذا قد انتهينا من هذه المحاضرة المحاضرة القادمة إن شاء الله سنتحدث عن الدعوة إلى التوحيد وعناية النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء بالتوحيد هل لديكم أسئلة في هذه الوحدة إذا كان أو لديكم أي تعليقات أو اضافات فيما يتعلق بالوحدة السابقة المتعلقة بأهتمية التوحيد وما او استشكال إذا كان لديكم نعم نعم هذه كانت الحقيقة هي خلاصات الدرس طيب ممكن انا اطرح عليكم اسئله من باب التغذيه الراجعه نعم ما الادله على اهميه التوحيد تعالى في سوره البقره نعم يا ايها الناس يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده نولا من قبلكم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون, تتقون اين الشاهد فيها فاعبدوا الله والعباده كما ذكرنا هي افراد الله بالتوحيد افراد الله بالتوحيد وكذلك أول نهي أول نهيا أيضا في كتاب الله عز وجل نعم الآية التي بعدها ولا تجعلوا لله أندادا نعم النهي عن ضده وهو الشرك أيضا مما يدل على أهمية التوحيد نعم أعطي الله قطع الله قال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَةَ أَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا التَّاغُوتِ نعم وجه الاستدلال أَنِعْبُدُوا يتعلق بالتوحيد واستناب الطاغوت يتعلق بالشرك نعم وان دعوه جميع الانبياء كانت ماذا كان الى التوحيد وانه ما من أمة الا وقد بعث الله فيها رسول هذه الايه ايضا مثل قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه وكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره تامل في سوره الاعراف في سوره الكثير من الصورة التي جاء فيها ذكر قصص الأنبياء كل رسول يدعو قومه إلى التوحيد هنا فائدة لما نقول بأن الأنبياء دعوا إلى التوحيد هل يعني ذلك أنهم لم يدعوا إلى غيره من الفضائل نعم والجواب أنهم دعوا دعوا إلى الفضائل الأخرى دعوا إلى بر الوالدين والصيرة الرحم ومكارم الأخلاق وحسن المعاملة لكن أهم أمر عنو به ماذا هو التوحيد ولما نقول الأنبياء نهوا عن الشرك هل يعني ذلك أنهم لم ينهوا عن الفواحش والمنكرات الأخرى من الظلم والاعتداء والكذب بل نهوا عنه لكن أعلم شيء بدأوا به ونهوا عنه ماذا هو الشرك رد التوحيد أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل وسيلاتنا إليه الإخلاص والتوحيد وأن يختم لنا على كلمة التوحيد وأشكر لكم حسن استماعكم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ولا mm -hmm.